الَّذِينَ مَضَوْا عَلَيْهِمْ وَلَمْ وَإِذَا رُفِعَتِ الْصَّاخَّةُ فِي مَكَانِ اللَّهِ قَالُوا رَبَّنَا, قالوا ربنا لا تجعلنا سورة بنا قبل وعد جاءتنا سلام بنا ليحكم من ستي أيامي ثم استوى على العرش يقشر ليلا.